و إ ذ بوانا لابراهيم مكان البيت أ ن لا تشرك بي شيئا وقهر بيتي, بيتي للطائفين والطائفين ت وعلى رجالا و كل ضامر وعلى كل ضامر ي أ ت ي ن من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام م ع ل و م ة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 حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطبه الطير أ او تهوي به الريح في مكان سحيق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 اسم الله على ما رزقهم من بهيمة فالهكم اله واحد فله اسلم وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم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 وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ